السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في غزة قصة الصراع تحدثنا أمس عن غزوة الأحزاب أسبابها أحداثها نتائجها الدروس المستفادة منها وكان من أهم هذه الدروس أن اليهود هم اليهود هم أعداء هذه الأمة ورسول هذه الأمة إلى يوم الدين ولم يكتفوا في غزوة الأحزاب بأنهم يعادون ويكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن عداهم تعدى إلى تحريض المشركين وتحريض القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الدرس الأهم في المقابل هو قوة وعزيمة المسلمين وروح المسلمين المرتفعة وثقتهم في نصر الله تبارك وتعالى حيث إنهم كانوا يحفرون الخندق والمشركون واليهود يحيطون بهم من كل جانب وهم ينشدون ويغنون كان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم ويغني معهم الثقة في نصر الله لم يقولوا إننا ليس عندنا أسلحة ليس عندنا أسلحة نووية نحن متخلفون تكنولوجيا وفنيا وتقنيا لم يقولوا هذا ولكنهم علموا أنه وما النصر إلا من عند الله فوثقوا في هذا النصر وأخذوا بالأسباب اليوم إن شاء الله نتحدث عن مؤتة وجذور الصراع ولكن بعد هذا الفاصل أنا الشعب الفلسطيني أنا الشعب الفلسطيني نيران الباغي تدويني أنا المحروم من وطني وفي وطني شرائيني أنا الجرح الذي نزف أنا الدمع الذي زرفا أنا اللحن الذي عزفا نشيد النصر والتمكين أهلا بكم من جديد في غزة قصة الصراع ومع مؤتة وجذور الصراع ولكن بداية نرحب أستاذنا الدكتور جمال الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور الحمد جمال, الحمد جمال. الحمد. مؤتة وجذور الصراع متى وقعت مؤتة وما الذي أدى إلى وقوعها الحمد لله القائل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والذي علمنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروهم من صياصهم وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا واشهد أن, أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفشدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين واشهد أن قدوتنا ووسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلقوا خيرا أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد فقبل أن أتحدث معركة مكتا وادو يعني, يعني أن أهنئ إخواننا على أرض فلسطين وإخواننا المسلمين في كل بقاء الأرض على هذا النصر الذي تحقق على أرض غزة المصابرة المصابرة المرابطة و و ون يعني نهنئ ونقول ان هذا النصر الذي تحقق يعني بشاره تؤكد ان هذا الدين سيقيد الله له من ينصره فاليوم الحقيقة فرع عظيمه الان حينما اكمل العدو الصهيون الانسحاب من قطاع غزة فانا بقول ده يوم فرحه يعني لمن صبر وصبر ورابط وما زال يرابط لهؤلاء الذين قدموا الشهداء والتضحيات يوم فرحة للذين ساندوا إخوانهم وللشعوب المحبة للسلام وللمنظمات الحقوقية التي أدت دورها فرحة لأن الله سيجزيهم خيرا على هذا الذي قدموه ويوم خزي وعار للفاشية الأمريكية والفاشية الأوروبية وللمنظمات الدولية ويوم خزي وعار لجامعة الدول العربية وهؤلاء الذين يعني كانوا و و ولي اوسلو ومشروع اوسلو ومدريد يوم خزي حقيقي لهؤلاء الذين كانوا يراهنون على ان المقاومة الـ الـ الاسلامية لن تصمد فهو يوم فرحة لامة الاسلام وللمنتصرين ويوم خزي وعار و و واصل الاربينة جاء كده الرسول اللي لمنا الدنيا كسوق قام ثم انفض ربح الرابحون وخسر فيه الخشف احنا في الحياة احنا كسبنا مكسب كبير ويعني و... و... و... أعوز أقول إن الفرحة فعل للناس الذين ساندوا حتى بما فيهم يعني قناة دليل واخواننا قنوات ال... القناة ال... الجزيرة وغيرها الذين وقفوا موقفا مشرفا هنا راحا لما يعمل حسابات يجد في ناس بيفرحوا في ناس كل آ... بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير نعم. مما يجمعون بس في نفس الوقت بنوجه برضو نصيحة لاخواننا خذوا حذركم بعدو غادر جبان وعنيكم على قادتكم لأن العدو دايما يعني هو دكاً من هم كله القيادات وإحنا قدمت الأمة شهيدين أحسبهم كذلك اللي هو نزر وسعيسيا وسعيسي. فإذلك هو <تصفيق> زور شوف الرسول عليه وسلم في الخندق في حفاظ الحزاب كان الصحابة معينين فريق مفرزة تتابعه عينها على النبي فقط يعني الجبهة كلها بتاعت الـ الـ الـ الرباط في وجهة العشر تلاف مقاتل مع هؤلاء الخرازه لكن في فريق شغلته بس ان يحافظ على الرسول القائد صلى الله عليه وسلم. نقول خلي وهذا بالكم. وهذا الفريق ظهر جليا في بدر عندما يعني كانوا يحيطون الرسول صلى الله عليه وسلم من كل جانب. نعم هم عملوه ايضا عريشة. تعرشة كده يعُد فيها زي قوخ صغير وكان يقوم على في مفرزة على رأسها سعد النعازد لربنا حغنموا الشهادة في في في بعد بني وبعد بني الخرازه. عناهم دايما على الرسول القائد صلى الله عليه وسلم يعني يا أخوانا نقولوا خلي بالكم من قاداتكم وانتوا دلوقتي غزة تكاد تخلو من الخوانة واحضروا على يعني المفوض اللازم الآن في مفاصلة تمت وانا عوز أقول مفرزة حصلت واصبح دلوقتي الحق له رجاله والباطل له رجاله. تميز يعني. تميز, يعني تميز حصل. فلذلك احذروا مشروع أصله دمَّت خلاص والمبادرة السلام ماتت والأم عرفت طريقها واللي م. نصركم إن شاء الله هينصركم إن شاء الله ودي المعركة الأولى في طريق لأن المسار طويل فشوار طويل عاوز الشيء من المحدود. فكر ولا... جمال ففكرة التمايز هذه يعني لم تكن على على نطاق غزة وحدها ولكن على مستوى الإعلام ظهر فريقان. أو على كل المساعد ظهر فريقان فريق مع الحق وفريق مع الباطل نعم. ظهر هذا في الفضائيات نعم, نعم. فضائيات كانت مع الحق وفضائيات مع الباطل ظهر ذلك في الدول ظهر نعم. ذلك في الشعوب نعم. ظهر ذلك في الجرائد والمجلات نعم. يعني على كل الأصعدة وحتى أهل فلسطين عرفوا أين الحق أين الباطل من المنافق ومن الذي يؤيد القضية نعم نعم هذا الشي... شيء طيب ولذلك أنا أقول لليقظة دي يجب أن تستمر لا نعم عرفنا دلوقتي أننا الخطر ما حق القضية مش غزة لا. القضية بيت المقدس القضية تحرير العالم الإسلامي من القاعدة الأجنبية لا. القضية إقامة الدين ونصرة محمد الدين محمد القضية السلطة الراشدة الإمامة سبب نهلاك الأمم الأمة الآن وضيعها عدم وجود سلطة راشدة قيادة لهذه الأمة هذه هي القضية كما تقولها حضرتك ولكن نعود إلى جذور هذه القضية نعم. وجذور الصراع ومؤتة نعم. وعن أسبابها نقول نعم. مؤتة هذه يعني أنا كنت سميتها اللي هي الانطلاق القبرة باتجاه بيت المقدس ومؤتة دي كانت يعني عبارة عن بلد في محافظة معان من من في الأردن يعني نعم. على الحدود بين الشاب وبين الجزيرة العربية ودي وقعت في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه وسلم. بعد واحد وعشرين سنة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده كان يعتبر اول صدام بين الدولة الاسلامية الوليدة وبين الدولة الرومية البيزنطية الذي لحوالي ستمائة سنة وشوية على ارض الشام وعلى ارض مصر وغيرها فال... يعني عوز اقول دي كانت عشان كده بنسميها الانطلع طبعا سنة تمانية هجرية دي وقع فيها كمان فتح مكة واقترن بتحرير المسجد الحرام من بني بكر الذين قتلوا خزاعة في حرم الله الآم وانرقى عن وانتهكوا الأعراد بس دي بعد مؤتة وكانت أيضا فيها خمسة هجرية سبق أن سلم إنه ذهب إلى دومة الجندل لأن في قبيلة اسمها قبيل الكلب من من خضاعة كانت بتا حاولت تؤذي التجار المسلمين اللي كانوا بيأخذوا البضائع من بلاد الشام يتجه بها المدينة المنورة وكان يؤذي المسلمين فخرج عسلم أعتقد في بنفسه في خمسة هجرية إلى بال بلق... وهذا الإذاء دكتور جمال استمر حتى سنة تمانية هجرية وكان من الأسباب الملحة في في مؤتة نعم أيضا عن الأسباب أي... وأيضا زيد بن حارثة كان في مشوار كان في رسول الله يعني رسالة إلى يقوم بمهمة في بلد الشام فاعترضوا قبيلة من القبائل العربية النصارى الغساسنة وأذوه أيضا نعم إلى ذلك في كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا اسمه الحارث بن عمير الأزدي رسوله حمل له رساله الى حاكم بصرف فاعترضه واحد اسمه شرحبيل بن عمير الغساني ابن عمرو الغساني وقال له انت منين قال له انا رسول محمد صلى الله عليه وسلم فقتله مع ان الرسول اللي قتل رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم اضف الى ذلك ان الرسول كان قد أرسل بعثة من القراء 15 في منطقة اسمها ذات اطلاح كان علشان يبلغوا دعوة الإسلام ما القضية الكبرى إرسال الدعوة إلى الله عز وجل فرسالهم دولة ناس يعني بيدعوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قراء حفظ للقرآن و حفظ آه قتلوا الخمس عشر مش بس كده يعني أظن إلا قائدهم دكتور جمال يعني مث... يعني مثقلا بجراحه فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم هو كان القائد اللي هو اسمه عمرو بن كعب الغفاري يعني كان ال ال الدين مهمة فعل بتعيتم لكن قتلوا الشيء الخ... الاشيء الاخر إنه نصار الشام كانوا دائما يعتدون على كل من يعتنق الإسلام من أهل الشام شوف ال شوف الت شوف الفرق بين المسلمين إحنا نقول لا إكره في الدين وده أي طب درجة اعتنق بمعنى حليتهم ما بيتع ما يبزقكمش لكن هم قاموا يعتقوننا كنا بندهم وثائق كمان ونؤمنهم على أرواحهم ونفوسهم كما قتلوا والي معان حين أسلم لو من قبل الدولة الرومانية <تصفيق> قتلوه لأنه أسلم نعم. وقتل والي, والي الشام من أسلم من عرب الشام يعني إذا كان حرب على الله ورسوله فعلا هنا أذن الذين يقاتلون يقاتلون بأنهم... بأنهم ظلموا وأن الله على نصر إبناء قدير وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا هنا يعني شرع القتال دفاعا لإزالة العقبات عشان الناس الذين يتكلمون على الجهاد شرع ليه لإزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين معرفة ربهم إحنا يعني بيقول للناس ادوا للناس فرصة يشوفوا دينهم وإسلامهم فإذن هنا جورت بس مش دفاعا عن النفس فقط لا ده كمان علشان إزالة العقبات التي تحول بين الناس ومعرفة الإسلام الرسالة الخاتمة التي أوجب الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعني إيه أن يبلغها فإذن عوز أقول مجموعة العوامل دي إذن الروم إذن هي إعلان للحرب بشكل غير مباشر. وحصابر. تقتل الرسل والقراء وووومضايقة المسلمين هكذا هي إعلان بالحرب. أيوة يعني إذن دي قضية من أجل هذا قرر رسول بس لكن سبقها الرسول صلى الله عليه يعني, يعني نلتقط بعض الملامح الرئيسية وغزوات. لا بسalem كان السرايا سفتين سرية على تتحرك على الطرق داخل الجزيرة العربية وبين القبائل. لما تلقى إنسان عنده استعداد للخير تتعاقد معاه على أنه ما تجد أن فيه عدوان زي ما قلنا في العدوان بتاع خضاعة والناس ودومة الجندر وكان يصير حصيدون المسلمين فكان لابد رسول الله أن يتحرك بإذن واضح أن ده العدو لا تخطئه العين اللي هو الاحتلال الروم البيزنطي الاستيطان العنصري زي الاحتلال الموجود الأهالي ونصارى الشام العرب اللي هم الغساسين آه وبالتالي يعني ظهر العداء جليا ومبادرتهم بالحرب ظهرت فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعد لهذا الجيش نعم. فكيف كان الاعداد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جهز سرية من 3000 مقاتل اظن كان اول مرة سرية يعني تكون بهذا العدد ايو نعم اول سرية تقريبا فعلا بهذا العدد 3000 مقاتل وفعلا يعني شوف نحن عدد المسلمين في الأحزاب كانوا 3000 لكن جاه السرية 3000 مقاتل وعين القائد الثلاث اللي هو عين يبدو وكان طرح إن قتل عين القائد الأول زيد بن حارث القائد الثاني جعفر بن أبي طالب الثالث عبد الله بن رواحة وقال إذا قتل عبد الله بن ف فا يعني فإصطلحوا على أمير من بينكم وخرج القوم عشان يودعون السرية التي خرجت ودي شوف عشان منازلت الدولة الرومانية دي يعني يعني ده امر عظيم جدا يعني الامة عندها ما عشان ما يحس ان الاسلام ده هو عزة العرب العرب ما دخلوا التاريخ الا بالاسلام وسيلفظهم التاريخ بدون الاسلام يعني عشان لازم ندرك الحدية دي يعني فخرج الصحابة والاباء يودعون سرية مؤتب الحقيقة الواحد. قبل النص الوداع دكتور جمال الطبيعي في أي سرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين أميرا أو قائدا <تصفيق> وحتى هو حث على ذلك قال إن كنتم ثلاثة في صفر فأمروا أحدكم ولكن لماذا في هذه السرية بالذات وهذا كان من مميزات مؤتة أن لها ثلاثة أمراء لماذا لا الرسول صلى الله عليه وسلم لازم الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الرديف ما لازم الرديف لي لأن مقدر له لا يعني شوف كان ممكن يقولوا انت بتبشر علينا يعني الناس يقولها نعم لكن الناس دي معركة ومعركة مصيرية ده اول صدام بين الدولة الإسلامية الوليدة وعلى على الأرض وبين الروم الذين تجرأوا يعني أصله الرسوس أصلاً كان يقدر عدوه ويعرفوا حجمه ولابد يبقى في راديف وعارف ان المعركة إيه وراديف واحد واثنين وثلاثة عشان الواحد يعمل حسابه دايما في خاصة في قضايا المصيرية يعني عشان كده لما استشهد نزار ريان وسعيد صيام استمرت المسيرة آه لم تقف المقاومة استشهد أحمد ياسين ورنديسي استمرت المقاومة استوشد 45-48 من المقاومة تواصلت المسيرة إذن فلابد من, من, من, من الرديف وبخاصة عندما نعرف قوة أعدائنا وديه برضو مثالة لأصحاب الدعوات يا أستاذ أشرف نعم. لأن نحنا مهمتنا إلى أن تقوم الساعة والصدام بين عداي الأمة وبين الأمة الإسلامية مستمر إلى قيام الساعة. ولذلك فل... لا بد أن لا تغفو رايا. يعني الترجل فارس يمتطي صوت ال. جزاكم الله خير. أشوفنا نحنا قسمنا اتصال معنا خالد من مصر السلام عليكم. عليك الله يبارك فيك. يبارك الحمد لله. الحمد لله. استازنا الشيخ مالح عبد الهادي. الكرام الله يا خالد. الله يبارك في عمرك مولانا وبارك في صحتك. آمين يا رب. الله يكرمك. وبس أنا كنت أعزى أعلق على حاجة إنه. ان شاء الله وطبعا كل الدعاء وكل العلماء لفاضل بي بي يعني بيحسونا على التربية وكل حي فعلم الاصل ان احنا نركز على التربية نعم نعم نعم التركيز على التربية فاندم والعلم الصحيح وان يكون في مشروع اسلامي متكامل ومن كل الجهات والجبهات وتحديد تحديد الهدف ضد العدو وان احنا نعرف, نعرف عدونا ال الحكومات تعرف أساسها الأعداء هم فين نعم ماشي وربنا يجازيك خير جزاك الله خيرا يا استاذ خالد شكرا لك اذا يا لابد من إعداد راديف وثالث وحتى الرسول صلى الله عليه قال لهم يعني فإذا قتلوا الثلاثة فاختاروا أنتم أو اصطلفوا على قائل نعم وبعد لكن الشيء الوصيه التي تتضح في, في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم دول خرجوا للقتال وختل ما اعرف او عادوه غادر نعم لكن الرسول عليه وسلم مش قديت أنه خرجوا للقتال من أجل القتال أو لتأديمهم للجرائم التي ارتكبوها ده قال لهم إذا التخيتوا بالناس ذول أولا إلى الإسلام يعني أول حاجة قبل إنشاب القتال عشان كده كان الصحابة في السرايا والبعوث والتابعون قبل ما يبدأ القتال قبل أن يشيب القتال والانتظار لما إيه ندعو الناس دول إلى الإسلام. فمن خلق الإسلام أن يدعو الناس اولا إلى الإسلام،, الإسلام وكان رسول صلى الله عليه وسلم يحثهم على بعض أخلاقيات الجهاد وسلوكياته. استناداً نأخذها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لنعرف كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه قبل الخروج في غزوة أوسرية كيف يتعاملون مع عدوهم وما هي أخلاق الحرب هذا نلتقي به بعد الفصل. قتلوا من أسلم قتلوا القراء الذين ذهبوا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ضايقوا المسلمين ومع ذلك عندما يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية لقتالهم يوصيهم بأخلاقيات الإسلام ما هذه الأخلاقيات إيه بقى دكتور جمال الأخلاقيات التي وصى به رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني, أود يعني كما قلت منذ خليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا يعني حينما تمرون إلى المكان الذي استشهد فيه الحارس ابن عمير الأزدي لقتل فيه نعم يعني الناس الموجودة في المنطقة دعوهم إلى الإسلام فنجابوا فنعمت وكانش كده قال استعينوا بالله وقاتلوهم نعم وفي نفس الوقت يعني قبل أن أقول أخليق الإسلام وهم الحاجة اللي تبدو في الرغبة في طلب الشهادة في مظانها من الصحابة رضوان الجيل القرآني الفريد تربى على مائدة القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم خارجين يودعوا الركب السرية مؤتة فدعا أهلهم لهم دعاء اللهم دفع الله عنكم وردكم إلينا سالمين غانمين ربنا يرجعكم بالسلامة عبد الله بن رواحة قال يعني كلمات من نور أحب أن أستمع إليك. هي كلمات رائعة. هذا ذاك حنا بعد الاتصال ده معانا أم عبد الرحمن من السعودية السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام عليكم. السلام سلام وعطل وبركاته أهلا بيكي تفضلي. لو سمحت أخي ممكن تعطيني دقيقتين لو سمحت. تفضلي فندم حنا لسه ما بدأناش تفضلي. أولاً أشكر القناة أن أتحكيها هذه الفرصة فأنا منذ زمن والله وأنا أود أن أعتشارك بالسلام على أستاذ بكتور جمان عبدالحالي حتى وقاء المباركة في عمره وعمره أجل من أسباب المصطق لأنه ينولي مرازل الشهداء بإذن الله. الله وأتمنى من الله تعالى أن يكون العلماء يحذوا حظ الدكتور جمان في إقاذ الأمة وأن يكفوا عن إعطاء العبادات أكثر مما يجب أن يقفوا إن المرحلة هي وثم تتأكد المهمة المتانية أنه إذا بقى أنا أقول أصدقائي إذا بعد أسأل إله إذا أصدقائي إذا أصدقائي إذا أحراكه وإذنه أنا مش واضح هل الصوت هذا كل جميل؟ لا, لا أنا صوت مش واضح خالص أبو عبد الرحمن طيب الخط قطع نكمل هي هي سمعت الجزء اللي قلته هي هي تثني على حضرتك سناء طيبا أنت أهله إن شاء الله و... وت... يعني تدعو علماء الأمة أن يحذوا حضرتك في إيقاظ وعي الأمة و... وحثهم على روح الجهاد وعدم إعطاء العبادات أكثر مما تحتاج أو تتحمل و... وكان لها كلام آخر لكن الخط فقط يعني جزاك الله خيرا يوم أم عبد الرحمن اللهم إن تعلموا نفسي منهم وأنا أعلم نفسي منهم فالله مغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أحسن ما ظنون الله نسعى يا بنتي والله بنستعيد بكل جهد أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لدي هذه المهمة وهي لهذه الأمة أمر رجد يعز بها الوطاعتك ويذل بها عن نصيتك ويعني يعني استبشر خير المستقبل لهذا الدين الإسلام قادم لا حاله وسيندحر الكفر أهله إن شاء الله وسيقوم الدين وتأتي خلافة على منهج النبوة فاطمئن بالله ولكن قل عمله أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه نرجع مرة أخرى للوصية الدعاء الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأفراد سريت موت. نعم. واللي هو الدعاء ردكم الله غنمكم الله السلام وردكم إلينا غانمين سالمين. نعم. عبد الله بن روح قال كلمات حقيقة أحب أنا على المشاهد قال إيه لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء أو الكبدة. حتى يقول إذا مروا على جثثه أرشده الله من غاز وقد رشده يعني يتمنى الاشهادة في ظنه يقولوا ربنا رجعك بالسلامة يقول ربنا غنمني السلام يعني ده النموذج اللي حقق اللي أظنوها دكتور جنوهو يقولها ذلك كان يبكي وقالوا له لما تبكي يعني هل تخاف قال والله لا ما حب الدنيا ولكن تذكرت آية قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن منكم إلا واردها فيعني أخشى أه أه ألا يكون هناك صدور بعد الورود نعم نعم ما شاء الله نعم, نعم. هذه حقيقة هذا هو الجيل القرآني ده اللي تربى في مدرسة الإسلام الشيء الآخر بالنسبة للوصية رساله السلام كان دائما يعني من ضمن الشيء اللي يظهر عنه إن رساله جاء جم... وغزوا حست... الله هستغفى بس أم عبد الرحمن السعودية رجع الثاني ويعني عندها رسالة مهمة وملحة أقول إن, إن أخوانا فرزالة يعني ينبههم ان احنا الصوت مش مظبوط عندهم حاضر هو هو واضح ان من ال... من عندها وان شاء الله يكون الصوت تصلح ها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمو عبد الرحمن سامعين حضرتك تفضلين تواضح بالباتل؟ اه واضح تفضلين انا اود بس اسأل الدكتور جمال عن تلفيذ ترتيب الاحداث يعني كما يذكر العلماء اننا على مشارف خلافة رشيدة باذن الله وان النصر قادم اذا هل الحرب القريبة؟ مع اليهود. هي الحرب الهنائية التي ذكرها النبي أنه لن تقوم ساعة لنسوين اليهود إلى آخر الحقيقي. أم أنه بعد النصف ونحن لا فتحود يترر أخر أخرى ثم ستكون الحرب قبيل القيامة. وأخيرا أسأل الدكتور جمال جميل عبدالهادي أن نبعيلي أني أكون أنا وأسرتي من جنود النصر بإذن الله. السلام عليكم وحكيم. وعليكم <تصفيق> <تصفيق> السلام ورحمية الله وبركاته جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة وإن شاء الله تستمعين إلى إجابة الدكتور جمال ف... عندما تدعم أدعو لها أصل الله أعز وجل أجعلها من المجاهدات <سؤال> حسن من مصر السلام عليكم <عليك أم حسن من مصر السلام عليكم أعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بإتفضل يا فن أم حسن أستاذ نحاك تغطي التلفزيون خالص أم حسن أستاذ نحاك تغطي التلفزيون خالص <سؤال> سر الحسن أنت وصل التلفزيون خالص السلام عليكم يا دكتور أشرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلاً. مناور الشاشة يا حبيبي ربنا يعينك ويوافقك جميعا ربنا يخليك. ويرحمنا ويرحم أمّت محمد. اللهم اني. يرسل عليهم طيرا أبداً يا رب. اللهم اني. الارض تزلزل من تحتك دم. ويرحمنا ويرحم أمّت محمد. اللهم. ويوافقك وجميع من تمشي فيه. ويكتر من أمثالك يا رب. يا رب يكثر من أمثالنا. جزاك الله خيرا شكرا الله لك شكرا يا باس ربنا يخليك أمو حسن الله لك سنة الدكتور كانت أم عبد الرحمن عازحك تدعي لها وكانت بتسأل هل هذه الحرب النهائية التي بعدها يعني, يعني التدافع بين الحق والباطل السنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل ولكن احنا الحقيقة في مرحلة نعتقد ستشتد جزوة الصراع لأن أعتقد أن المشروع الصهيوني أمريكي المدعوم من الدول الغربية والمنظمات الدولية والتي تمتطي ظهره الصهيوني العالمية، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى لا تفسدونا في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. أنا في تصور الله أعلم اللي دل العلو الثاني والأخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يرثيه عبادا يعني يدخلوا المسجد أتى ما دخلوا أول مرة ويتبروا معلو تدبيره. أضف إلى ذلك ما يجري على أرض فلسطين الآن الـ الـ الـ هذا النصر الـ الـ أنا أعتقد بكل المعايير، ده الحقيقة دي حقيات ربانية فدي من العلامات وهم ربنا قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق منصورين يا ظاهرين على حق لا يضرهم من خالفهم خالف. يقاتلوا على بوابية المقدس لا يضرهم خزلهم من خزلهم حتى يمكن هم يعني هي الطائفة دي المنصورة حتى لو خذلها الناس دي مشرات عرفت تصور الله وعالم يعني ان الصدامات ستتتابع خاصة دلوقتي الغرب فقد عقله الهبة العالمية دي ايقظة الشعوب فالشعوب طبعا بالتالي ولذلك انا طالب الشعوب انها تستمر وتعبر عن فرحتها ايضا لان مش مرزب احنا نقعد نصرخ ونبكي لفرحة عشان ده يعني ويوززه بغير ويشفي صدور قوم مؤمنين من هؤلاء المجرمين فانا عاوز اقول الكريمة ان الصدام مستمر ومتواصل وربنا قال وربنا خذوا حذركم واعدوا لهم ما استطعتم فاللي عاوز لو أراد الخروجة لعدوا له عدة طالما انت ان شاء الله تنوي الشهادة في سبيلنا نحن ربنا اغنميكم الشهادة في سبيل الله فلابد من الاعداد واستحضر جديد ان الجهادة لأنه كم من, من الشهداء من اصحاب الفرش فنسأل الله يا بنت ربحانه وتعالى يبارك فيك وزوجك واولادك وامة محمد جمعين ووفقنا اياكم للطاعات وارزقنا اياكم الشهادة في سبيله سألتها هيبس معنا ابو مجد الدين من مصر السلام عليكم السلام عليكم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ممكن يشارك اتفضل يا فندم انت مشارك بالفعل والله أنا سعيد جمال ربنا يكرم، ومشاركته مع يعني ووجود في القضية من أول القضية من أول يوم هذا جاي يوم نفس الب شيخ أبو طه معي اللي ال القضية أو شرط القضية الجزء الأخير العام خلاص دي عدي. نعم ف. الجزء اللي هيك قلته تاني معلش ليش الصوت مش واضح. بيقول لحظتك يعني وفي نفس الوقت يعني الطلب اللي مطلوب مش شيء جميل لأن صاروا يبغون شيء جميل قراءة هذا الكتاب من الأول حتى يبيش الواحد ويركز على العرض ويطور التعليم وبدأه اللي هو بيدي بعمل الخطوات الداخلية في مصر من حف من تشك لفريق دائرى لتقسيم العراق لتقسيم السودان الخط الخطوات العالمية أول ما كان عن مخططات المخطط نصف من ال في السلام ويتقسيم الدول العربية ككل واضح الصوت حكي. يعني أنا حاول أتلمى إحنا مش سمعين الصوت أبو مجد الدين جزاك الله خيرا هو الصوت مش واضح قوي إحنا تقريبا يا دكتور الله أصل, لا أصل, لا أصل لا الخيط لا اللي أنت بتتكلم فيه وحيرد عليك إن شاء الله نعم يعني ما شاء الله يعني أولا الأخ الكريم خارق جيد اللي لأننا كتبنا اللي هو كتاب الطريق لبيت المقدس وهذا على جانب كبير من الأهمية هو لا. موجود وعتقد هو في الأسواق وكتاب المخططات ودي في ملف اسرائيل لجارودي وايضا كتاب اللي هو قراءة فقرة علماء الاستراتيجية في كيف نفكر استراتيجيا فوز طايل ومصر والحرب القادمة لحمد عبد الله ربيع وكيف تفكر إسرائيل ودارت الصراع العربي الإسرائيلي وأعتقد هذه الكتب متوفرة في دار الوفاء ودي ما متكتسبش منها الحمد لله يعني عشان بس لكن من باب البلاغ لان يمكن آخر كلمة قرأ وفهم فلما وقعت الأحداث أدرك خطورة الأمر فنفسنا أن الأخ اللي قرأ يبلغ غيره ويعلمهم ويذكرهم أن المسألة مش محتاجة نوم الآن ان العدو هي هي مش هتتغير هو هداف الهيمن على الأوطان اللي بيحتلها الآن صروتنا إزهارة الفتن في بيوتنا وحرمنا من تحرير بيت المقدس ودعم المشروع الصهيوني دعوز ربنا سبحانه وتعالى وقاتل المشركين كفة كما يقاتل لكم نعم <تصفيق> أعود إلى هذه الوصايا وهذه الدروس التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاقيات الإسلام قبل هذه السرية نعم يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما يعني قال لهم إذا قدمتم على العدو اعرضوا عليه الإسلام فإلا لم يقبل يرتوكر له وقاتلوه الشيء الذي يلفت النظر الضوابط الشرعية يعني حينما كتب عليكم القتال هو كره لكم فلكن الإسلام عنده ضابط شرعي أول حاجة على سبيل المساء قال أغزوا بسم الله وعلى بركة الله لا. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا ولا تقتفلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا وتجدوا أناسا فرغوا أنفسهم في الصوامع يتعبدون اللي هم, اللي هم النصارى اللي هم بيع في ما رأيته يصرخ جمال صيقلان ده يعني يعني مش هذول يستفز المشاعر أقصد الأحداث التي وقعت عندما نسمع هذا الكلام لابد بد أن نستفز يعني بس احنا الاس... ونجأ... حتى الاس... أمره صلى الله عليه وسلم عدم هدم البناء إذا وجدوا بناء ما هدمهوش آه و... ولا يقلبي... إذا وجدوا شجرة مسمرة ما يقطعوهاش لا يعقروا بهيمة إلا لمأكلة يعني دي دي قمة في اللي لا يعقر بهيمة إلا مأكاة لا تحرق شجرة مسميرة، لما تلقى ناس ما عرفوش حاجة عن ما تقتلش طفل ولا لكن أنا بتكلم هذا هو محمد العربي النبي الأمي اللي هو حمل رسالة الإسلام الخاتمة يرسي هذه المعالم ودير المعالم اللي كان الصحابة رضوان العالم والتابعون يعني يلتزمون عشان كده الناس أقبلوا على الإسلام هذه الصورة يقابلها الهمجية اللي موجودة في علامنا المعاصر شفت اللي حصل الـ الـ على أرض فلسطين نعم. تدمير البنايات على أصحابها قتل الحجر والشجر و و والحياه الإنسانية تمزيق استخدام الخنابل الفلسطورية والتي تقوم من سرطات أصل الله يدمرهم تدميرا لكن أستهل... جا... يعني سنكمل هذه المخالفات التي تحدث الآن وهي خلاف ما يقوم به المسلمون تماما ولكن بعد استقبال خرز من سوريا السلام عليكم السلام عليكم عليكم علي السلام رحمة وبركاته تركيا الحمد لله رب العالمين الدكتور جمال الله بعد الدكتور مازم. جمال تفضل دكتور جمال السلام عليكم عفواً علي رحمة وبركاته دكتور جمال والله أحمد أحبك في الله الله يكرمك تسمعني نعم يا أحبك دكتور كله. أحبك الله إلا لمز... ما مز... جاءت لها أحباب تانى. المسلمين في أنحاء الأمة العربية بأعناقك برغبتك وأسألك بيوم الدين أنكم تتواجهونا وتقودونا بشكل مباشر الطلوع الفضائيات بس ما عم يا دكتور آه. نحن عمنا القصور بالتبليغ بالدعوة في منطقة سورية كثير كثير كثير, كثير. يعني على ما فيه السيد حضرتك بتقول يعني أن المسؤولية في عنقك وإن ليس من الكفاية أن تخرج إلى الفضائيات وتتحدث طبعاك عاوز إيه من الدكتور جمال تحديدا أن يعمله أكثر من كده لأن هو متحمل للمسؤولية قوي وزعلان يعني فضل مثل ما رساء عليه بعد والسلام ضعت سرايا لتبليغ الناس نحن بهالوقت هات كمان بحاجة لأنه ناس تجي تبلغ الدعوة وناس مسلمين وأنا واحد من الناس اللي كنت الناس. عن طريق التلفزيون أسمع من العلماء وأبلغول الناس لكن الناس ما عم تقتنع لأنه أنا تبليغي الناس بصير ضعيف لكن لما بشوفوا عالم ورباني ويا راس بسم بسم الله وبإسم الرسول راح أكثر ومن وب... وب... وب... وب... من خلال هذا القناة كويسة ووالله يبارك فيها وبارك فيكن بس بدي وجهة يعني ك كلمة لش لس... لس... الحويني إنه ليش ما بين خلال الفترة الحرب على غزة انا كنت ما معتبره والله العظيم قدوه ادي ابو اساب خرز من سوريا جزاكم الله خيرا الرسالة وصلت ودكتور جمال سمعت كويس معانا مدام هبة من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مادام هبة السلام حاجت وقت تلفزيون خالص نعم ايوة ازاي حضرتك ربنا نخليك اهلا بيك انا عايزة بس ابعت رسالة لكل الامهات إن يجب ان احنا فعلا نربي ولادنا ازاي يفهموا الجهد في سبيل الله وموضوع الشهادة ده يعني يتبى حاجة في دم الاولاد من هما صغيرين يفهمين ان هم المفروض يجاهدوا المشركين واليهود والكلام ده كله عايزة بقى سأل الدكتور جمال يعني ايه الحاجات الاساسية المفروض نتكلم ولادنا عليها بالنسبة لليهود وقضية فلسطين والكلام ده لان برضو الاولاد شغلهم اول موضوع ده جدا <تصفيق> فأنا عندي ابن صغير يعني صحف يوم بيقول لي يا ماما أنا عايز ان احنا نعمل كلنا عمليات تشهدية أنا وعمه وبابا وتاته وكل أطفال العيلة يعني ونروح نفجر نفسنا في اليهود <تصفيق> فبرده يعني انا عايزة لهم اضافات و... وبحيث ان الموضوع بالنسبة لهم يعني يبقى منظر من, من هما صغيرين يعني هما بيتربوا يبقوا طالعين ان هم في دماغهم ان هم يستشهدوا او يحبوا موضوع الشهادة والجهاد في سبيل الله مدام هبا جزاك الله خيرا على المداخلة الطيبة وانك لفت نظرنا الحاجة مهمة أوي وهي تربية ابناء يعني تربية الابناء على الجهاد وعلى روح المقاومة وطبعا ربنا لك في ابنك يا رب وينبته نباتا حسنا ويقر عينك به ولكن طبعا مسألة محتاجة تقويم دكتور جمال حنرد على مدام هبة ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في غزة قصة الصراع معنا من مصر سيد أحمد السلام عليكم. السلام عليكم الله وركات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكوا سيد أحمد تفضل. أنا السلام بحبكم الله وبرحم بال بالسعودية جمال هو الله جزاء خير على هذا الطرش اللي منتج يعني بس حركه من نزل خلاص من سوريا يعني. الشيخ المتحق طبعا من علامة متر الأجاز والله اللي حتى تتكلم دايما في قناة الماسعة في برنانج تكتبه بقنام حلقة اسمها زفرات محمومة كانت طراحها منتازة جدا جدا يعني ان واحد ناس عليها منتازة وخالب ونعم في ناسة ونحب مدق عليها والله حدثت من المطرح العرماء دايما ممكن يكون فيها جيها وال يعني الانسان اللي قال ايه طريق زي نبيل كله العالم ممكن يطرح الموضوع في جهة من ناحية الشريعة ولكن المتقلين ده طبعا ممكن يعتدرش الكلام بخالد جهة كذاك الله خيرا أستاذ أحمد طبعا علماءنا بخير وشكر الله لك سلام دكتور جمال كانت مدام هبة من مصر تسأل سؤال محوري ومهم جدا وهو كيف نربي أبناءنا على ثقافة المقاومة وعلى حب الجهد يعني الأشك فيه طبعا التربية بالحدث مهم <تصفيق> يعني مشاهدتهم دي دي بتستقر في الوجدان وبالمصاحبة وفي نفس الوقت بتتربية بت <تصفيق> ب... بالحدث هل يكفي ان الاهل يسيبوا له للأطفال يتفرجوا على المشاهدين ولا لازم يكون في تعليق لازم, و... لازم يكون في توجيه <تصفيق> <تصفيق> يعني لما تقول له دلوقتي عاوز يعمل عملية استشهادية تقول له دلوقتي لا دا انت تشد حيلك وتتعلم صناعة السواريخ ونبعت لهم صاروخ يقدر يدمر اهداف العدو آه يعني وإنت على فاصر في مدرستك تبقى متفوق تدخل مهندسة مثلا وتستأل انك تبقى راجل مهندس نعم. في صناعة السواريخ لمواجهة العدو. يبقى نحافظ على حياتنا وكمان في نفس الوقت ايه ان احنا نحدث نكاية اكبر في العدو نعم. وده الشيء اللي ازفرت عنه الانتفاضة أنا... حتى طبيب تعالج يعني النهاردة السواريخ اللي يقولوا عليها عباسية دي يفد زمان كان او كل سنة ثلاثة عمليات يعني لكن دلوقتي ممكن الصاروخ يصيب زي ما حشفنا اهداف كبيرة فعنا عاوزون ان احنا عاوزين نعاولهم على الابداع يهتم بالعقلية التربية العقلية والتربيه البدنية الولد عاوده اللي بيستحضر ان بيركب حصان بيركب بسكليت يعني ايه انه نعلمه العوم مثلا السباحة ركوب نعم زي في نفس الوقت الحاجات الحاجات يشوف الحاجات اللي في الكمبيوتر لأن التركيب في الميكان وغير أنا بتكلم يقول لازم الاهتمام بالعقل والاهتمام بالقلب والاهتمام بالبدن والاهتمام أيضا بالسلوكيات والأخلاقيات وفي عندنا كتاب اسمه المهام التربوية للأباء ده من سن سنة ستاشر بتاع الدكتور سوز علي لبن وسمية لبن وانا بشترك معهم فيه وبرضو ده ما بتكسبش منه وكتاب الدكتور عبدالله نصح علوان اسمه تربيت الاولاد في الاسلام لكن همك هذا الصحبة الطيبة واختر شيء ان احنا الاولاد يبقى عندهم واخت فراغ و و ونتركهم يعني كده بل... يعني كيف يشغلون اوقات فراغ ابنائهم في, في, في هذا الجانب يعني ازاي نشغل وقت فراغهم واحنا بنربيهم على الجهاد ما, ما, ما من نفس اللي بتشغلها بتطاعة شغلتك بالمع والعسكري العامل يع... العاطي يعلم الشغب تلقى اللي أولي... جاء بيس... لا يعبه الأولاد سيبينو طالما هو دماغه مستريح يرعى يروح يختالب بزيد ولا بعد ما خطير لشكي بذا فايم في ما يتصل بهذا لازم اولا أول نغرسينهم في البيت نحط ملصقات عن فلسطين مثلا على سبيل المثال نعم. نقول له يا ابني دي أرض مغتصبة خلي بالك يا حبيبي عدوك الأول اليهود عدوك الثاني المنافقين عده وقت ثالث هؤلاء ال النظام ال ما يسمى الدولة الجديد اللي هو الغرب أو المنظم يعني إذا نغرس فيه عداوة العدو الصهيون لربنا قال لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يبى نربي أولادنا شايف يا لا الولد دولا بيعملوا في أولادنا شوف قتلوا فلان وقتل أخته دي وأم دي وكذا وكذا يبى لازم يستخرج زي ما العدو بيعمل كده بس مع الفارق إحنا أنا أعتقد مش هنعمل كده يا أستاذ أشفرة هي دي المشكلة يعني نصلم نهى عن المسلة نهى عن المسلة وهؤلاء يمثلون يقتلون قاتلهم الله أن يفقون أعوز أقول إحنا مش هنعودهم إنما إحنا عوزين نقولهم إن الوطن ده محتل وان هذا العدو المقاتل يجب أن يهيأ له الأسباب التي تدمره تدمير فإحنا نقول العدو المقاتل ده يجب أن ننتقم منهم لكن إحنا لا هنفعل بالأطفال كما فعلوا بأولادنا ولم نفعل بالنساء كم أرغم إن لذن دي دي قاتلها الله أصل عز وجل يقيد لها ضربة يعني إيه مرضا تتمن معه الموت فلا تجده هو هؤلاء المجمين لكن إحنا عندنا مش الرسول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلم وعن فلذلك التربية الأولاد والمشكلة أن يبعيشين القضية الآن مش عاوزين ننسى القضية صح دي يعني شافوا مثلا الولد النهاردة فيه فاعلية بمت... شفت النردة في نخابة الصحفيين بمناسبة الانتصار بتاع غزة ففي بناءة واطفال واولاد وستات يشاركوا في الفعاليات دي لما يخرج الولد في الفعاليات دي لا. بيتأثر لما يروح الحج بتاخده بيشوف نظر الحج بيتأصل يعني القضية كلها تحتاج إلى يعني ما نتعاملش مع الطفل الصغير هذا على إنه حاجة كده ملهاش لا لا, لا لا لا, لا لكن في أحداث يقعد معنا ويشوف النشرات ويتفرج على الأحداث والأخبار نعم نعم. وبالتعليقات التربوية الهادفة يشوف منظر الموضوع. زي يدقول له تشوف في الشهداء جرتع في رياض الجنة وتدي نعم. الوصف للجنة نعم. وكيف الناس على سر متقابلين فيها من عين الرأت ولا أظن سمعت وإن هم نسوع الآن في الجنة ونتمنى أن نلحق ببعش الواد ما إيه ما, إيه ما لحصل نوع من الارتجاف. فإذن أعوز أقول دي بعض المسائل لكن هو سؤالها جيد وده يعني وخاصة في المرحلة اللي احنا فيها أصبح الآن الخطر محدق والعدو ما عندوش نزعت من قلبه الرحمة والشفقة عداوتهم للإسلام لا. ولسه بيت المقدس ما تحررتش الناس نسيوها لا. أنا فجيت إن مؤتمرات المؤتمر بتاع الوقاء ما فيش حد جاء سيرة بيت المقدس محدش الشباب سيرت المسجد الأقصى، محدش جاب جالس القضية المحورية الأولى لا. نسيوها خلاص، إحنا عاوزين نذكر الآن الولد في البيت صورة المسجد الأقصى، المسجد الأقصى مش قبة الصخرة بس، لا. وأيضا خريطة لفلسطين وخاريطه تقول له هذا وطنك الاسلام يا ابني اجدادك على عهد الامويين وصلوا لغاية كشغر في شرق في غرب الصين، دولة الاسلام على عهد بني امية امتدت من الصين شرقا لوسط فرنسا غربا ومن القوقاز شمالا لافريقيا جنوبا نقول وطنك الإسلامي كان بيطبق الشرائع إعر عرفوا بعلوم من علماء الجبر علماء الهندسة وومن النفيس في الطب يعني لازم إذا فهذه معالم رئيسية في مسألة تربية الأبناء نعم. ونعود إلى هذه المبادئ التي أرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الثرية التي أرسها في موته إيه الأخلاقيات كمان للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة الذي يلفت نظري رسول صلى الله عليه وسلم قال في الأول وسيخون بتقوى الله وبيبان معكم من المسلمين خير والتقوى معناها إيه خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الحي يعني في ضوابط الشرعي خايف من ربنا حتى هو بيحارب وسيخو وإخوانه ب بتقوى الله يعني أنت ماشي خلي بالك إحصل الح الحرام احذر إنك تقع في معصية في الحاجة التانية قال أُخزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله مش كل الناس نعم. واحد كفر بالله دعائه مش عاوز يزنه وبعدين بيحاربك بيقتلك بيقتل بيأقتل رسولك بيحاول بينك يبقى قاتل بسم الله يبقى إذن في قطاع معين اللي هم الذين يكفرون بالله عز وجل ويحور بول الإسلام دكتور جهاز واضح إن هذه الوصايا مهمة جدا ما ينفعش إن احنا نختزلها بسرعة كده فاحنا نرجئها نكملها غدا إن شاء الله والآن ندعو الأهل غصب الحمد لله والشهداء الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 الحمد لله رب لك الحمد يا ربي كما ينبغي لي واجب عظيم سلطانك يا رب لك الحمد حتى ترضى لك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا لك الحمد يا ربي لقد بيضت وجوه المؤمنين لقد نصرت المؤمنين الموحدين لقد خذلت الكافرين والمنافقين والذين باع وخان يا رب العالمين لك الحمد على هذا الفرز يا رب لك الحمد على هذا النصر يا رب لك الحمد على هذا الفرز يا رب اللهم وفق للمسلمين الاستفادة بهذه الدروس يا رب العالمين اللهم ربت على قلوب أمة محمد، اللهم أهديهم فيما أهديت، وعافينهم فيما عفينا، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما عطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أوصل المقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تخزين يوم العرض عليك. اللهم آتي نفوسنا تقوىها وذكها أن خير من زكاها أنت وليها ومولاه أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خز الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك أرحم الراحمين. انصر دعوتنا وبارك خواتنا وافق قادتنا. أصلح ذات بيننا أصلح فساد قلوبنا واجمع شملنا وافح صفنا واحق ولا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على دونا. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى أسير. اللهم أذن في تحرير بيت المقدس. اللهم أذن في تحرير فلسطين كلها. اللهم أذن لإخواننا على ف ف بنصرة الإسلام في كل مكان. نستغيث بك لإخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وأفغانستان والهند وكشمير وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك فاغسهم ونستنصر بك فانصرهم. سدد رميهم تولى أمرهم تقبل شهادتهم تقبل شهادتهم أسر عراضهم فك أسرهم فك أسرهم فكف فك عيد المجرمين عنهم كف ايدي اليهودي عنهم فك الحصار المفروض عليهم فك الحصار المفروض عليهم فك الحصار المفروض عليهم فك الحصار المفروض عليهم, الحصار المفروض عليهم. برحمتك القادر تقر الناس قهرا تقر العبادة قهرا أنت الله الذي لا إله الا هو الله مفك الحصار المفروض عليهم الله مربط على قلوب الشهداء وم الشهداء وعلى أزواج الشهداء على قلوب أزواج الشهداء و ورحب وتقبل الشهداء وسعدهم بلقائك يا رب العالمين الله موفق الأمة أن تقف على الثغور وأن تقعد ما في الطوق لمواجهة التحديات اللهم لهذه الأمة تمرجد يعجز بها أهل طاعتك ويذل بها أهل معصيتك ويؤمر فيه من عروفة نفيه المنكر اللهم عليك بأعداء الإسلام عليك بكل من قبل الاستسلام والتعاون مع أعداء الإسلام ضد أمة الإسلام عليك مجرم الـ الـ الـ الـ اليهود ومن عوانهما شايعهما وفتح لهم باب إلى ديار الإسلام ومكن لهم رقاب المسلمين عليك بكل من أشع الرعب والقتل والفتنة والكفرة والفساد والفحشة في بلاد المسلمين اللهم عليك بمن وافق اليهود في أ oslo لهم عن عن وعن عليها وعن وعن في وعن وعن وعن وعن وعن وعن وعن وعن وعن اللهم أظهر الناس حقيقتهم وكفناه وأمة محمد والمقام ما اللهم صلي على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في مرحب الدين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين والنات من حسن والدين جميعا سبحانك الله وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه الله خيرا دكتور جمال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هذه هي الآية التي تذكرها عبد الله بن رواحة فبكى وهو مقدم على الشهادة شهدين الكرام غدا نكمل قصة الصراع